حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعرفون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ ذِكْرًا صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا من مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ النَّبِيِّ إِلَّا كَانُوا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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الانعام وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون وَالَّذِينَ أَزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا أَمْ بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَى كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم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 وإن وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُمْ